بل عجب أن جاءهم من ذهم منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَيْذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُوْنَ عَلِمَ نَمَاتَ انْقَصَّ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ لَمَّا فِي مَرِيجٍ أَفَلَمْ السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروع والارض مدّناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرت وذكرى لكل عبد مني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 رضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثم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 من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه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 وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الوعيد وجاء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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما يوعدون لكل أواب حفيد مَنْ khshir al-Rahman bil-Ghayb wajab bil-qalb Munib, udhuluhā bi-salam. Zalik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 Vasta يوم ينادي joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم ذَلِكَ ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم نجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد